غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا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 لَيَتَوَفَّاكم مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ مِنْ دَرَجَةِ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم طريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقهم ندرة وسرورا بِمَا بما صبروا جنته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 كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفرا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا